ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكْ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكْ ذَلِكَ أبنى أَن تَرَى أَعْيُنُهُم نَوَلاَ يَحْزَنُ ذَلِكَ أَدْنَى وقر أحذنهن ولا يحذن ولا يحذن ويرضين بما آتيتهن كلهن ولا يحذن ويرضين بما والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وكان الله عليما حليما لا يحل لامرأة من بعد ولا تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك لا يحل لك النساء من بعض ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ولو أعجبك إلا ما ملكت يمينه ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه وكان الله على كل شيء رقيبا وكان الله على كل رقيبا يا أيضا فالذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاضِرِينَ إِنَّا هُوَ وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاضِرِينَ إِنَّا هُوَ إذ قعتُم فَن تَشِرُوَلَ مُستَأّ سينَ لِلحَدث فإذاَا قعكُمْ فَن تَجرُِوَلَام فأينَ للحَد إِ ذَِكُم كََ يُؤذَّ بَ فَيَت كذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من, يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسقل فاتألوهن من وراء حجاب وإذا تألتموهن متاعا فاتألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم كَيْفَ يُرِيدُ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْلُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا وَمَا كَانَ لَكُمْ رسول الله ولا أن تنفحوا أسواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن ذلكم كان إن تبدو شيئا أو تقفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدو شيئا أو تقفوه فإن الله كان بكل شيء